والسلام وعلى إشرف الأنبياء وسيد مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين قال الامام المصنف رحمه الله باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود وفي لفظ لا تحل الصدقه لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجه قال رحمه الله ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث أنس أوذي غرم, أوذي غرم مفضع قال رحمه الله وعن, وعن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي, صلى حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا وعن أم معقد الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكرة فأبى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أمم معقل ما منعك أن تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهل خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إتماما لما تحدثنا به قبل الصلاة في باب الغالمين إذا قلنا حديث قبيصة دليل على أن المسألة لا تحل إلا لأحد هؤلاء الثلاثة الأول لأنها تحتاج إلى نوع من الأوصاف من تحمل حمالة دين عن غيره كما مال أصلح به بين طائفتين فيعطى من الصدقة سدادا لذلك الدين سدادا لذلك الدين فقط ولا يأخذ ما يزيد أو تحمل مثلا دية وإن كان غنيا لما في ذلك من الترغيب في الإصلاح ومكارم الأخلاق وكانت الناس والعرب خاصة إذا تحمل أحدهم حماله، بادروا إلى معونته بادروا إلى معونته وإذا سأل أعانوه ولم يكن نقصا في حقه إن سال لأجل أي شيء لأجل أنه تحمل حمالة دين أو غيره ثانيا من أصابته من أصابت ماله آفة سماوية فأهلكته كما قلنا من سيل أو نار أو برد فهذا يحل له السؤال فيجب إعطاؤه وسد حاجتي و لا يحتاج الى بينه لانه امر لا يخفى الاف السماوي اذا اصابت احدا فان الناس يعرفونها فلا يحتاج الى بينه لانه امر لا يخفى مثله ثالثا من ادعى انه اصابته او اصابه فقر شديد اشتهر به اشتهر به بعد غين بعد ماذا بعد غين فشهد له ثلاثه رجال من ذوي العقول المتيقظة أنه أصابته يعني فاقة فتحل له المسألة المسألة الثانية ظاهر الحديث الحصر لأنه قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة والحصر غير مقصود إذا فالآن الذي يجوز لهم السؤال كم هؤلاء الثلاثة ومن وما تقدم في حديث أنس وهو زيد عليهم لا هذا من يحل مسألة يحل أنت أو دم موجع إضافة الرابع جيد وكذا ها؟ لا لا من تحل له المسألة تحل المسألة هؤلاء الثلاثة في حديث قبيصة وفي حديث أنس نضيف من بدم موجع الغارم موجود هنا الذي هو في حديث أنس والفقير موجود موجود هنا في كل الآن الذي تحل له المسألة من أربعة هؤلاء مع الفقري والمسكنة نعم. طيب ظاهر الحديث أنه لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي العقول أن فلانا أصابته فاقة وذلك للإحتياط، الإحتياط فيه، واستدل به من قال بمسألة مشهورة ما هي أن الإعسار لا يثبت إلا بثلاث شهود، فالإعسار عند بعض العلماء لا يثبت إلا بثلاث شهود، جيد، وهذا دليلهم وهو قول ابن خزيمة. أنه لا يثبت إلا بثلاث شهود. فإن النبي لم يثبت الفقر إلا ماذا؟ إلا بماذا؟ برأي بشهادة ثلاثة من أصحاب العقول جيد من دوي الحجة. لكن الجمهور قالوا أنه تثبت بشهادة اثنين كسائر ماذا؟ كسائر الشهادات كسائر الشهادات. وهو رواية أن قول أنها تثبت بسائر هو, هو قول الجمهور. وأما القول بأنها تثبت بثلاثة هو قول للشافعي رواية. وروايا عن احمد واختارها ابو خزيمه رحمه الله الا اي شهاده هي تثبت الا باكثر من الشاهدين ما هي شهاده الزنا اللي عن لنفسه لنفسي شهادات نعم المساله الخامسه اعتبار العقل قال ذوي الحجا للتنبيه على انه ينبغي في المخبر دائما ان يكون متيقضا عالما بما يقول مسألة الخامسة استدل به من قال بجواز نقل الصدقة مد وجه الدلالة أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة جيد وذلك يشمل ما يأتي من المدينة وخارج المدينة نعم. الباب الذي يليه قال باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل إذن هؤلاء ماذا آخر صنفين الصنف السابع والثامن من الصناف الزكاة الاصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله لا تحل الصدقة لغني إلا فذكر خمسة ثلاثة فهر ويخر خمسة إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعو رواه أبو داود وأشمل منه في لفظ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة أحوال تجوز الصدقة للغني لعامل عليها فيجوز العامل على الزكاة ولو كان ماذا أن يأخذ من سهم الزكاة الثاني أو رجل اشتراها بماله هي صدقة بنت مخاض أو تبيع أو مسنة فهي صدقة لا تحل الغني لكن لو اشتراها بماله حلت له أو غارم كان غارما أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه بها فأحدى منها لغني فحلت للغني في لفظ ابن ماجه والحديث رواه ابو داود وابن ماجه وفي لفظ ابن ماجه أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليها فأهداها لغني أو غارم والحديث كما ذكر رواه ابو داود وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي وهو صحيح بطرقه نعم والحديث صحيح قال رحمه الله ويحمل هذا على الغارم التحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقول في حديث أنس أو ذي غرم ماذا مفضع شديد فإنه ماذا الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين لا أنه تحمل هو ماذا دين لماذا لنفسه إذن فهؤلاء خمسة تحل لهم ماذا أن يقبضوا هذه الصدقة إذن حديث أبي سعيد على مسائل أولها أن الغنية لا تجوز له الزكاة فهو ليس من أهلها ولكن قد تحل له بطرق شرعية جاءت في هذا الحديث أولها الغازي في سبيل الله فإنه ولو كان غنيا وغزا في سبيل الله فإن له من الزكاة إن أعطاه الإمام وهذا يؤكد ما جاء في قول الله وفي سبيل الله الثاني أن يكون من العاملين عليها السعاة والجبات والقاسمين لها وكتبتهم فيعطون فيها من الزكاه ولو كانوا اغنياء الا ذوي القربه الا ذوي القربه من آل النبي صلى الله عليه وسلم الثالث ابن السبيل المنقطع ولو كان غنيا يجوز ان يعطى من الزكاه فيما يسد حاجته الرابع غني جار لفقير او زائر له فاهدى له منها أو أكل من طعام المتصدق له به فإنها تحل له جيد ولا تعتبر صدقة على الغني جيد لأنه اعتبرنا صدقة على الغني لم تنع الاغنياء من زياره من زيارة الفقراء لأنه يخشى أن الذي يطعمه هو من ماذا؟ من صدقته الخامس غني اشترى الزكاة أو الصدقة من ماله من ماله المتصدق عليه بماله فتحل له لأنها اشتراها بماله فهي جائزة له باتفاق يعني الصدقة هذه الاصناف الخمسة أو سته يجوز لهم وإن كانوا اغنيا تحل لهم ماذا؟ الزكاة تحل لهم الزكاة نعم. قال ويحمل هذا على الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البيت فالغني الذي تحل له الصدقة أن يكون ماذا؟ غارما غنيا غارما لأجل ماذا؟ لأجل اصلاح البيل لكن لو كان غريا غارما لذاته لدينه فلا تحل له الصدقة فلا تحل له الصدقة نعم لا لمسرحة نفسي ثم ذكر حديث ابن أبي لاس الخزاعي يقال له أبو لاس الخزاعي المزني ويقال له عبد الله بن عتمه ويقال له زياد وله حديثان هذا أحدهما تذكرت حديث قبيصة هل مرة معنا حديث قبيصة قبل هذا؟ قبيصة بن مخارق الهلالي مر له حديث معنا أين؟ في باب صلاة الكسوف وليس له حديث كثيرة في باب صلاة الكسوف لما أخبر بكس... قال كسفت الشمس نعم حديث واحد وهذا الحديث نعم قال عن أبي لاسن قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا في رواية على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن, تحمل أن تحملنا هذه فقال إنما يحمل الله يعني ليس بهذه ماذا البعير وإنما بمعونة الله تبارك وتعالى والحديث دليل على ماذا على أنه يجوز ماذا أن, تكون أن يكون الحج أو الإعانة على الحج ماذا داخل في ماذا في سبيل الله أنه داخل في, في سبيل الله نعم في حديث لا تحل الصدقة لغني تذكرت هو دليل على جواز قبول هدية الفقير ولا يقول أنها قد تكون ماذا ولا يقول أنها قد تكون ما أعطيته أو من الصدقة فيجوز قبول هديته وكذلك أنه يجوز أن يشتري الغني ماذا زكاة ماذا الفقراء يجوز أن يشتريها وهي جائزة بالاتفاق لكن هل يجوز أن يشتري زكاته نفسه؟ إيه لو ان رجل زكى بنت مخاب او مسنه هل يجوز ان يذهب ويشتريها سياتي الخلاف ان شاء الله في الباب والراجح انه لا يجوز سياتي ان شاء الله في الباب قريبا نعم. ثم ذكر حديث ام معقل اسديه ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت الامره فسال زوجها البكر يعني فابى فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فامر ان يعطيها يعني الناقة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد. هذا الحديث صحيح بشواهده دون لفظة العمره، لفظه العمره في هذا الحديث ضئيل شاذ. وإنما الحج في سبيل الله، إنما الحج في سبيل الله. ثم ذكر حديث يوسف بن عبد الله بن السلام عن جدته معقل الحديث، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، رواه أبو داود. وتمامه، فأما إذا فتكي هذه الحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فتفقد أم معقل فسألها لما لم تحج معنا فقالت يا رسول الله كما في صحيح مسلم إن لنا ناضحان وإن ناضحا ماذا كان معا معقل وناضح لنا جيد ما استطعت الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فاتتك هذه الحجه معنا فاعتمري في رمضان فإنها تعدل, فإنها تعدل حج وفي فإنها تعدل حجة معي كما في صحيح مسلم الذي في مسلم وفي الصحيح ليس في ذكر ماذا مسألة أن الحج في سبيل الله أو أن العمرة والحج في سبيل الله إنما فيه أنها حج فإن اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان ماذا تعدل حج وقد تكلم العلماء حتى في هذا الحديث من حيث الثبوت صحته وإن كان في صحيح مسلم نعم إذا فحديث أم معقل دليل على أن الحج في سبيل الله قال الخطابي فيه من الفقه جواز إحباس الحيوان وفيه أن جعل الحج من السبيل وقد اختلف الناس في ذلك، فكان ابن عباس لا يرى بأس أن, أن يعطي الرجل من زكاته في الحج لمن يحج، وكان أحمد وإسحاق يقولان يعطى من ذلك للحج، وقال أبو حنيفة وأصحابه سفيان ثني لا تسرف الزكات في الحج، وسهم السبيل عند هؤلاء هم الغزاة ومن والمجاهدون، لا شك أن في سبيل الله مخصوص بأي شيء بالغزاة والمجاهدين وتجهيز والجيش والعتاد والسلاح وآلة الحرب هذا من سبيل الله لكن هل يدخل فيه الحج الصحيح أنه يدخل في الحج الحج يدخل فيه فمن دفع زكاته لمن يحج فهو جائز طيب هل يكون في حج الفرض أم النفل لا شك أن الفرض اكد فلو أعطى من يحج حج فريضه زكاته جائز طيب لو حج نفل يدخل لماذا للعموم لم يعين حجة فليظة أو حجة نافلة طيب لو أعطاها لمن يستعين بشيء من حجة كان يكون ناقص عليه شيء فإنه كذلك ماذا في سبيل الله طيب العمرة صحيح أنها ماذا لا يجوز دفع الزكاة لمن ماذا ليعانى على العمرة أو ليعتمر لماذا لأن الحج ركن من أركان الإسلام أما العمرة فهي سنة أو واجبة في العمر مرة وليست كما ذكاء اكديه الحج والحج قد ورد فيه النص بينما العمره الحديث فيها ماذا ضعيف الحديث فيها ضعيف نعم تدفع له الزكاة ذكرنا هذا انه جوده الزكاه بثلاث شروط يعني نبغى نكسر الشروط الحين ذكرنا بثلاث شروط قبل الصلاة أنت كنت تذن. الشرط الأول يخبره. أه؟ ألا ماذا يخبره إنه... أن يخبره أنها زكاة لأنه قد يقول لا أنا مولد الزكاة يستعف عنها الثاني ألا يطلب من عملا زائدا جيد قا... على قدر عمله يقابل هذه الزكاة الثالث تكون رات... ألا تكون من أجرته ألا تكون بدلاً عن أجرتي أو من أجرتي وذكر بعضهم ألا يكون فيها من ألا يكون فيها من جيد والأولى أن يعطاها بعد أن يعطى راتبه وأجرته هذا الأولى نعم ويتق الإنسان ربه في ذلك لا يقول أعطي لأجل أن نتكسب ودهم ونحافظ عليهم حتى لا يتركوني أو كذا لا هذه زكاة شرائية الأولى أن يحتاط فيها المسلم وأن يجتهد أن تقع في مصارفها فإن كانت كان الخادم فقيراً فإنه يعطي كما يعطي غيره كما يعطي الآخرين من السهاء نعم الباب الذي يليه الشيخة بالنسبة له يعني اللي في حج موكل عن شخص مستغني. موكل ولا موكل لا يعني وكيل يعني هو وكيل عن أحد وهو يبغي يحج عن شخص لكن عاد يعني مثلا يبغى يحج عن أبوه أو يحج عن أحد أقاربه أجلسي أعطيه من الزكاة الصورة جديدة عليه الله أعلى. ولا مراجعة نعم بنس شيء لأهل العلم الله ولا نعم تحتاج تأمل نعم صلى الله عليه وسلم كيف أي شيء يقع في يد الفقير من الصدقة أو الزكاة فهو ملك الله له أن يبيع وله أن يهدي وله أن يأكل وله أن يتصدق نعم فهي لأنه انتقلت إلى إلى ملكه بمجرد تملكه جاز له كل شيء نعم إلا في سورة واحدة وهي أن يبيعها على من أعطاه واضحة فلا يجوز نعم سيأتي نعم الباب الذي يلي الغارم لماذا لإصلاح ذات البي يعني يحصل بين قبيلتين نزال فيدخل بجاهه وبماله ويسلح بينهم فان يدفع بعض المال وكذا لأجل الإصلاح بين اثنين أو بين قوم قبيلتين أو شركتين أو غيره فيتحمل غرامة هذه الغرامة لمن؟ هذه الغرامة لأجل إصلاح ذات البي وهو غني فهل يجوز ان نعطيه من الزكاة؟ يجوز أن نعطيه من الزكاة للغرم. هل... للغرم إي لأجل غرمه قدر غرمه هل يحل له المسألة؟ قال علماء تحل له المسألة، واضح. السورة الثانية. الثانية يكون غارم لدين دين ذاته نفسه يستدين يستدين حتى يغرم. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، جيد؟ فيغرم يكون غارم ما يستطيع السداد، فهل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة بشروط أن يعطى بقدر هذا الدين، أن يسد هذا الدين ما يأخذ ويأكل ويسد بعضه وإنما يكون هذا الدين لكل. يكون هذه الزكاة كلها لسداد الدين ألا يكون ذلك الدين لأمن غير ضروري مثلا واضح تعرف أنه يتوسع ويأخذ تحسينيات وكماليات ثم يأخذ الزكاة لا يجوز أن ندفعها له وإن كان ماذا مدينا يعني بعض الناس يتوسع في الدين ويركب السيارات الكثيرة ويشتري ويفعل ويقول أنا مدين طيب مدين لأجل أي شيء هل هي ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات وكماليات إذا كانت تحسينيات وكماليات هو غالم صحيح ومدين لكن ما دفع له الزكاة واضح لكن الرجل مثلا استدال لأجل أن يدفع عجرة بيته أو أن يزوج ولده مثلا شيء ضروري لا بد منه أو يعالج بنته بنتها وولدها وكذا جيد أو لعلاج جيد ثم طلب أن يعطى من الزكاة هل يعطى؟ نعم يعطى واضح الغني إذا إخذ هديه من فقير يجوز له نعم نعم طب إذا كان هذا الغني من آل البيت إذا كان من آل البيت أي أي سيأتي الحديث الذي يعانى الآن سيأتينا الآن سؤال جيد نعم قال رحمه الله باب ما يذكر في استيعاب الأصناف قال رحمه الله عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك باب ما يذكر في استيعاب الأصناف عقد المؤلف هذا الباب ليبين أو ليستدل لقول من قال أنه يجب في أسهم الزكاة أن تعطى لجميع الأصناف وأن لا يكتفى بصنف واحد و لا يكتفى بصنف واحد ثم ذكر حديث زياد بن حارثة السدائي، وهو صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان حليفا لبني الحارث بن كعب وأذن بين يديه صلى الله عليه وسلم وقيل إنه من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله سلم فبايعته فأتا رجل فقال أعطني من الصدقة يعني من الزكاة مدي لأنها من الزكاة أنه قال إن الله لم يرضى بحكم نبي حتى حكم فيها فجزا ثمانية جزاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو أي أن الله قد حكم فيها حتى حكم فيها هو ماذا زائدة ولا لأ لأجل ماذا لأجل التأكيد ولا يصح إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في حتى حكم فيها لأنها معطوف على ما سبق جيد وإنما ذكر هو للتاكيد كما قال العلماء فجزأها فقسمها ثمانية أجزاء أي قسمها أصنافا ثمانية فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك في رواية أعطيتك حقك رواه أبو داود وهو حديث ضعيف في إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف وفيه دليل على قول من قال ماذا الحديث زياد استدل به من قال إنه لا يجوز دفع الصدقات في صنف واحد وأن الواجب أن تتفرق على أهل السهام بحصصهم ولو كان في الآية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنا وهذا القول قول عكرمة والشافعي أنها لابد أن تعطى الأسناف ماذا الثمانية الشافعي يقول سبعة ليش أو ستة ليش؟ خرج العامل عليها؟ ها؟ خرج العامل عليها؟ لا خرج الشافع المؤلف قلوبهم واضح؟ عنده أنه لا يعطن ولا لأن الإسلام عز <تصفيق> هذا إذا القول أول أنه لابد من إعطناف إعطاء الأصناف الثمانية فلمن عنده الزكاة مثلا عشر آلاف ريال يقول يعطي كل صنف أو ثمانية آلاف ريال يعطي كل صنف ألف, ألف, ألف مثلا جيد <تصفيق> وقال النخع إذا كان المأول كثيرا يتحمل الأجزاء ويحتملهم قسمه على الأصناف الثمانية وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف أو صنفين وقال مالك يجتهد ويتحرى موضع الحاجة فيهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة وقال أبو حنيفة وأحمد هو مخير يضعه في أي الأصناف شاء ويجوز أن يقتصر على صنف واحد يروى ذلك عن حذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والعطاء والحسن وعطاء وإليه ثابة الثوري وهو الحق كما دل عليه حديث من لا من أين لا حديث قبيصة في الغارب كما دل عليه حديث معاذ تأخذ من أغنيائهم فترد في فرق غراهب لم يذكر الله صنفا واحدا وهو الفقراء نعم فأخبر في الحديث أنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ثم أتى مال بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في سهم من المؤلف قلوب فأعطى فلان وفلان وفلان ثم جاء مال فأعطاه لمن لقبيه الصحيح جيد فدليل أنه السلام مرة أعطى صنف ومرة أعطى صنف والمستحب عند الحنابلة والجمهور أن لجميع إلى جميع الأصناف إن أمكن والأقرب في هذا أن يراعي الأولى حاجة والأكثر يعني احتياجا لهذه الزكاة فيعطيه منها نعم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك يروى ما ذكر الحديث لماذا لأنه سيأتي ذكره أين في باب كفارة الصيام إن شاء الله جيد فيما أظن سيأتينا وبشاب الكفاره لأنه كان ماذا قال حلقت يا رسول الله وقعت اهلي جيد وفي الظهر كذلك جيد سياتينا في كذلك إنه قال وقعت اهلي يا رسول الله في رمضان وفي الثاني قال ماذا ماذا في الظهر سياتي نفس الحديث اللي هو ليس هو المظاهر جيد فالمظاهر هو والسلب من الصخر وسيأتينا موطني سيأتينا في الصيام وفي الظهار إن شاء الله لكن وجه الدلال منه أنه قال يعني هل تجد أن تحرر رقبة قال لا تجد رقبة قال لا يا رسول الله لا أجد قال هل تجد تطعم ستين مسكينا لا أو قال تصوم شهري قال يا رسول الله هل أوقعني إلا سمين. إلا الصوم إلا ذلك قال هل تجد طعم أو تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال وهل من بين لابتيها الأهل بيت أفقر مني يا رسول الله الشاهد قال فذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك ما وجد دلالة على ماذا اراد ان يستدل المؤلف اي على احسنت استدل به على انها تدفع الى صنف واحد فانه زكاه من زكاه بني زريق صاحب بني زريق أذن ان يقبضها من صنف واحد وهو الفقير جيد نعم باب الذي يريد تساوي لا يلزم ذلك الراجح كما قلنا أن الأولى أن يراعي الأولى فالأولى حاجة يعني في ذلك نعم. قال رحمه الله باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة، متفق عليه ولمسلم أنها لا تحل لنا الصدقة وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رجلا من بني مخزوم لا لا لا أن رسول الله وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني, في اصحب اصحبني كيما نصيب منها قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله وانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء فقالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشات التي بعثتم بها إليها فقال إنها قد بلغت محلها متفق عليه وعن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيت أعطيتها أعطيت إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة فقال قدميها فقد بلغت محلها رواه أحمد ومسلم. باب تحريم الصدقه على بني هاشم موالي ومواليهم دون موالي أزواجهم. أقد المولف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الزكاة المفروضة حرام على من على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني بني حاشم وحرام على مواليهم دون ماذا موالي أزواجهم دون موالي أزواجهم قال عن أبيه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصداقة لا شك أنها التمر الواجبة فجعلها في فيه في فمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيخ طيب ارمي بها أما علمت في لفظ البخاري أما شعرت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وقد أخرجه البخاري في باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم باب ما يذكر للصدقة ولم يعين البخاري الحكم لشهرة الاختلاف فيه كخ يعني بفتح الكافي وكسرها كخ وكخ جيد وتسكين الخاء ويجوز كسرها, كسرها مع التنوين طيب كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقدرات وقيل هي أعجمية عربت بمعنى ماذا بئس بمعنى بئس ولذلك هو عليها البخاري باب من ماذا من أخذ باب الرطانة ومن قال بقول غير العرب فاستنبطها من قول ماذا كيخ رحمه الله نعم ثم ذكر حديث طبعا نعم ثم ذكر حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله بعث رجل من بني مخزوم على الصدقة فقال ابي رافع اصحبني كيما تصيب منها قال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاساله فانطلق فسأله تتعجب كثيرا ما يعرض الصحابه مسائل فمباشرة عمر وأبو رافع وغيرهم ماذا يقولون لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يعلم الناس هذا الأدب ما يقدم الإنسان على مسألة في الدين حتى يسأل فيها يسأل أهل العلم فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى في ماذا في أي شأن حتى أنهم أحيانًا يعلمون لكن يريدوا يريد إصابة ماذا إصابة الحق وهذا الذي أوقع الناس في كثير الآن من الأمور التي تخالف شرع الله بسبب أنه لا يسألون كم بغى يعلم الناس السؤال أهمية السؤال والفتوى ومن يسألون أهل الفتوى المعروفين الثقات جيد وكيف يسألون ادب السؤال نعم. ومن أدوار الإمام والخطيب أن يعلم الناس هذه المسألة لا بأس ان يخطب يوم ليبين أهمية سؤال أهل العلم وماذا وقفية سؤاله ومن الذي يسأل في العلم يعني ما يسأل أحيانا الجهال أو من تصدر الفتوى في بعض الفضائيات غير يعني أحيانا التي عرف أهلها بالعلم والفضل تجد احيانا يعني كنت قبل فترة فاتح حد يعني القنوات يفتي رجل حقيقة بخلاف كثير بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أنا لا أعرفه ولا أعرفه ولا أعرفه يعرف بشهر حقيقة لكن ينصب هذا على الإجابة للناس في الفتاوى ويستقبل الاتصالات ويفتي الساعة وترفض بالالفاظ التي لا تليق بأهل العلم ولا الأدب كل مجرد أن يكسب ماذا؟ أن يكسب جمهور من المتابعين ومن من المشاهدين. نقول جيد أن العلماء والخطابة والن يعني المعلمين أن يعلم الناس أهمية السؤال وأهمية الفتي في أمور الدين ومن الذي يسأل الله قال فاسأله أهل العلم فاسأله أهل الذكر الذين هم أهل العلم ووأدب السؤال وأدب الاستفتاء نعم قال فانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا يعني من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 أولاً تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صدقة الفرض أو النفل فإنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة صلى الله عليه وسلم وهو الراجح لإطلاق النص فإنه قال إنا لا تحل لنا الصدقة أو لا نأكل الصدقة أما شعرت أن لا نأكل الصدقة وهو قول الجمهور من العلماء وقد حكي الجماع على ذلك حكي الجماع جماعة منهم الخطابي وفي حكايته نظر فإن من علماء من أجازة صدقة التطوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه ماذا الزكاة وماذا والصدقة حتى التطوع جيد وذلك من مقامه أو من رفيع مقامه صلى الله عليه وسلم طيب وأما الهدية فستأتي بعد قليل إن شاء الله الهديه وفعل المعروف سيأتي هل يلحق بالنبي؟ صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدقة مطلقا آله في تحريم الصدقة الفريضة نعم آل النبي صلى الله عليه وسلم يلحقون به في زكاة قال ابن قدامى لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة أما التطوع لآله بني هاشم قلنا النبي لا تحل له الصدقة ولا تحل له الصدقة ماذا؟ التطوع أما التطوع لآل النبي فمن أهل العلم من منع أنه لا يجوز لهم حتى صدقة التطوع وهي رواية عن مالك وقول للشافعي وأحمد وقيل يجوز لهم أخذها وهو رواية عن أحمد وقول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية ودليل ذلك ما هو؟ غزوة، لكن هذا بسهم آخر. لأدليل قول النبي إنما هي أوساخ الناس، أوساخ الناس هي ماذا؟ هل هي الصدقة؟ لا، إنما ماذا؟ الزكاة التي تطهر بها ماذا؟ النفس. فاستنبط بعض العلماء من قول النبي إنما هي أوساخ الناس في أي شيء في الفريضة جيد على أن الصدقة التطوع يجوز أخذها من ماذا؟ يجوز لآل النبي أخذها وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح طيب هناك رأي لبعض أهل العلم وهو محكي عن أبي حنيفة وقوله في مذهب المالكية واختاره بعض الشافعية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس بإعطاء آل النبي من الزكاة في صورة ما هي؟ قال متى ما منعوا أو حرموا الخمس دفعا لضرورتهم وحاجتهم واضح فالان بعض آلين والسلام فقراء ولا يأتيهم شيء جيد فأجاز بعض العلماء أن يأخذوا ماذا من الزكاة المفروضة أقول ولعل الأقرب أن لا يأخذوا من الزكاة وأن يستعفوا عنها وإنما يأخذون ماذا من الصدقة وإنما يأخذون من الصدقة نعم من مراد بالآل يقول قائد لماذا من عن الزكاة لأن الحديث صريح إن لا تحل لنا الصدقة وفي الرواية أخرى لا تحل لآل محمد الصدقة جيد من هم الآل جيد المراد بالآل طبعاً اختلف العلماء في المراد بالآل فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه وجماعة من العلماء أنهم بنو هاشم ابن عبد مناف وبنو المطلب ابن عبد مناف واستدل الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القرباء ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم وتلك العطية عوض أو بدل عما حرموه من الصدقة ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث جبيل المطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمسي خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد فهذا دليل من الشافعي على أن المراد بالآل بنو بني هاشم وبني المطلب وبني المطلب جيد وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أنهم بني هاشم فقط بنو هاشم فقط وأن بني المطلب يعطون من الزكاة هناك قول غريب أن ماذا قالوا هم قريش هذا قول ضعيف جدا ولعل الراجح ما ذهب إليه الشافعي من أنهم بنو هاشم وبني عبد المطلب بن المطلب وهم اربعه ليسوا بن عبد المطلب بن المطلب وهم اربعه معروفه آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل فمن يوجد الان من بيت النبي سلم من الأشراف وغيرهم ممن يرجع إلى هذه أفرع الأربعة فإنهم لا يجوز لهم ماذا على الصحيح لا يجوز لهم قبض ماذا الزكاة المفروضة وإنما تجوز لهم الصدقة وهم معنيون بالأنساب ويعرفون بعضهم بعض يعرفون من أي الآل وهل لهم يرجعون إلى بني هاشم أو إلى آل عقيل أو غيرهم إذن هم بنو حاشم آلوا علي وآلوا العباس وآلوا جعفر وآلوا ماذا وآلوا عقيل وآلوا نعم. ثم ذكر الإمام رحمه الله وينبغي الحقيقة ينبغي أن يعانا يعني بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يأخذ من الزكاة لأجل ماذا أن يعفوا عنها؟ فيأتي بعض الخيار والتجار بيتوا عليهم مثل إما من الصدقات أو من الهدايا لأجل أن يعفي ماذا هذا هذا البيت الذي قال النبي إنها لا تحل لنا. الصدقة ولا آل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك حديث آخر تقدم معنا وهو حديث من حديث الذي ذكرناه قبل قليل في حديث المطلب من ربيع بن الحارث أنه هو الفضل بن عباس انطلق في القصة التي قرأناها في صحيح مسلم جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي من أوساخ, من أوساخ الناس وقلنا المراد بها أي شيء الزكاة وقلنا إن قول النبي إنما هي من أوساخ الناس دليل لمن قال إن ماذا صدقة التطوع تجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ال الذي يليه حديث أم عطية قالت بعث إلي عليه وسلم بشات من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله قال هل عندكم من شيء فقلت لا إلا ان نسيبه يعني أم عطية يجوز نسيبه يجوز نسيبه كلها بعثت إلينا من الشاه التي بعثتم بها إليها فكانها شاهتم من الصدقة فقال انها قد بلغت محلها اي محل محل الفريضه زيد ماذا من الفرض متفق عليه اخرجه البخاري كتاب الزكاه باب اذا تحولت الصدقه وباب الهبة اخرجه في باب الهبه ثم ذكر حديث جويريه بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال زوج زوجه ام المؤمنين فقال هل من طعام فقالت لا لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شات اعطيته من مولاتي من الصدق فقال قدميها في مسلم قربيها فقد بلغت محلها رواه أحمد ومسلم وهو هذين الحديثين دليل على إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وليبني هاشم وبن المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق ماذا بطريق الصدقة أو الزكاة، وأن الصدقة إذا قبضها المتصدق لفائد الثاني، أن الصدقة إذا قبضها المتصدق زال عنها اسم الصدقة، فيبيعها، وماذا؟ ويأكل منها، ويهديها، ويوقفها، قد يوقفها، واضحنا، وأن الصدقة إذا قبضها المتصدق زال عنه اسم الصدقة وصفها وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة. عليهم. وحديث أبي رافع الذي تقدم يدل على مسألة نذكرها الكرة تحريم ماذا استعمال النبي آل النبي على الصدقة أنه لا يستعمل آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأخذ العمالة عليهم قد تقدم معنا جيد وهو راي الجمهور وفيه فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم من حيث حرم الله عليهم الصدقات لكونها أو ساخ الناس الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة ذكر ان من العقيدة ماذا موالاه بيت ماذا اهل النبي صلى الله عليه وسلم وبيته وذلك انما يكون لتقيه انما يكون ماذا لتقيهم ويكون ماذا لهم ماذا حسن التعامل وحسن الاحترام جيد والتقدير وتقديمه ومذهب الحنابلة ماذا ان اوجه التقديم في الإمام ان يقدم من القرشي ويقدم من القرشي ماذا الهاشمي واضح بل إن بعض العلماء يرى أنه مطلقا إذا كان من موجودا أنه يقدم على من على من عداه ويستدل بقول النبي قدموا قريشا ولا ولا تقدموها نعم وهذا لمكانتهم وفضلهم نعم الباب الذي يجعلنا نعم لا لا لا هذا هؤلاء الآل الذين يرجعون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم واضح آل النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا النبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا غيره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخلاف الطويل ذكره البخاري لم يجزم فيه بالشيء نعم لكن هؤلاء الأربعة هم الأفرع التي ماذا الأفرع التي تحرم عليها الصدقة نعم لا ليس كل ليس بني هاشم هم هؤلاء الآل بني هاشم هم هؤلاء الآل, هم هؤلاء الآل نعم, نعم قال رحمه الله وكذلك أنه تحرم الصدقة على مواليهم تحرم ماذا الزكاة المفروضة على مواليهم نعم قال رحمه الله باب ينهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر رواه الجماعة زاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة قال رحمه الله وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله في خبر أبي سعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند أو تستند إليه باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيانه أنه لا يجوز للمتصدق ماذا أن يشتري ما تصدق به وبيان حكم شراء الصدقة فقال عن عمر قال حملت على فرس يعني في سبيل الله عند مالك فرس عتيق والعتيق الكريم الفائق من كل شيء فرس في سبيل الله فأضعه الذي كان عنده وقيل أضاعه لم يحسن القيام به وتصرف يعني قصر في مؤونته وخدمته فأردت أن أشتري في لفظ أبتاعه وظننت أنه يبيعه برخص بثمن قليل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى إنايتهم بسؤال النبي في كل أمورهم فقال لا تشتريه نهي سمى الشراء قال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك سمى الشراء عودا في الصدقة من حيث أن ماذا أن الغرض منها ثواب الآخرة جيد فلما أراد أن اشتريه كأنه ماذا ترك ثواب الاخر إلى ثواب الدنيا قال وإن أعطاكها بدرهم للتقليل حتى لو أعطاكها بدرهم لا تشتريها أي بثمن قليل وهذا مبالغة في رخصه، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه والغرض من التشبيه تقبيح سورة ذلك الفعل وفي رواية فإن العائد, ماذا؟ العائد في هبته كالعائد ما الكلب ماذا كالعائد في قيه او كالكلب يعود في قية متفق عليه اخرجه البخاري في كتاب الزكاه وكتاب الهبه باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبه صدقته وباب اذا حمل عفال فرس في سبيل الله فهو كهي كالعمره والصدقة وقال بعض الناس له اي يرجع وباب الجعائل والحملان في سبيل الله وباب إذا حمل على فرس فرآها تباع نعم. ثم قال حديث ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر لاحظوا نهي لا تعد في صدقتك يا عمر رواه الجماعة زاد البخاري قال فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة كان ابن عمر إذا رأى ماله الذي تصدق به يباع ماذا يفعل فيه يشتري ثم يتصدق به مرة أخرى فاستدل به الإمام عندنا على ماذا على جواز شراء الصدقة على جواز شراء الصدقة قال وحمل هذا قوم على التنزيه نهي النبي على التنزيه واحتجوا بعموم قوله في ماذا لا تحل المسألة لغني إلا أو رجل اشتراها بماري في خبر أبي السعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر ولو فهم ابن عمر منه التحريم لما فعله يريد أن الإمام لأي شيء أن النهي في شراء الصدقة للتنزيل وليس التحريم ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة صدقة تستند إليه نعم حكم شراء الصدقة مسألة الباب حكم شراء الصدقة دلت أحاديث الباب على أنه ليس لمخرج الزكاة أو الصدقة شراءها من صارت إليه، وقد ذهب الجمهور منهم مالك والشافع في رواية إلى كراهه ذلك لأحاديث الباب. إن الآن الجمهور رأيهم ماذا؟ الكراهه سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا، وقال الشافعي في المعتمد يجوز شراءها. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر منهم رجل اشتراها بماله وهو عام وهو عام في ماذا سواء كانت صدقته أو صدقته غيره واستدلوا بما في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وأصلوا في مسلم أن رجلا تصدق على أمة بصدقة ثم ماتت الأمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبل الله منك صدقتك وردها إليك بماذا بالميراث وردها إليك بالميراث قالوا وجد دلالة ما وجد دلالة؟ ها أنها ردها قالوا فق وهذا فيه ماذا في معنى الشراء الميراث في معنى ماذا في معنى الشراء ولان ما صح أن يملك إرثا ماذا صح أن يملك ابتياعا كسائر الأموال جيد فكون النبي ملكه ما كان أعطاه من الجارية قاسوا على ما ملكه ماذا ما يملكه بالشراء وذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك وأن ليس وأنه ليس له أن يشتري صدقته فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته وأنه ينفسخ البيع قال القرطبي وهو الظاهر وهو قول ابن حزم نعم نقول هو الظاهر لحديث عمر فإن فيه تشبيها قبيحا للعائد في ماذا في صدقته للعائد في صدقته وقوله في اللفظ ولو أعطاكها بدرهم فإنه قول النبي أعطاك بدرهم وجه لماذا للتحريم وقول النبي لا تعود في صدقتك والأصل في النهي التحريم والدليل الثالث تقبيح هذا الفعل فإنه يسبه بمن كالعائد في في قيئه الذي يقيئه نعم فهو نحي صريح فنقال جيد الأولى التمسك ماذا بعموم اللفظ لا بخصوص عموم النفظ النبي لا تبع ماذا قال لا تعود في صدقتك يا عمر وقال لا تعود في ماذا وقال له ولو وإن باعك بدرهم فإن العائد في صدقتك العائد في قيه دلت أحاديث الباب قلب ابن فان دعت الحاجة إلى شراء صدقته مثل أن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتري سوى المالك فله ذلك هذه الصورة التي تجوز فيها أنه ماذا أن يشتري دل حديث الباب على فوائد منها مشروعية الحمل في سبيل الله ودعانة على الغزو بكل شيء وكذلك استعمال التشبيه في توضيح المسائل وكان هذا أسلوبا نبويا مؤثرا صلى الله عليه وسلم فضل عمر رضي الله عنه حيث امتنع من شراء هديته حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم إذن القول الراجح هو خلاف ما الامام الإمام الإمام اختاره ماذا أن النهي للتنزيل نقول الصواب أن النهي للتحريم أحسن كيف الجواب أنه اشترى صدقة ليس صدقته هو كيف الجواب على أو رجل اشتراها بماله لا تحل الصدقة إلا لغني ذكر خمسة ومنهم أو رجل اشتراها بماله لاحظوا الحديث لا تحل الصدقة أي صدقة عام فهم استدلوا بهذا العموم لكن من منع كابن حزم قرطي قرطبي ورواية لأحمد جيد قالوا إن قوله أو رجل اشتراها بماله اشترى صدقه غيره فيجوز للإنسان يشتري صدقه غيره لا صدقة ماذا لا صدقة نفسه واضح أين اين هذا, هذا النبي قول النبي عم هذا من اوجه الدلاله قد يقال ان ابن عمر اجتهد جيد لكنه معارض لاصل الحديث وهو ماذا لا تتبع قال لا تعد في صدقتك نعم لو أعطيته صدقتك جيد فقبضها ثم ردها يوما هدية نفس العين قال تقبل ولأنها صارت هدية واضح؟ نعم ما اشتراها هدية نعم. والحديث الدليل علي. ها؟ الحديث حديث معطية إي لك حديث معطية وحديث جويلية لم يعط النبي إنما يعطيتهم جويلية واضح؟ هذه المسألة التي هي باحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم جيد؟ هذه من الذي يعطاها؟ في الحديث الشيخ قال: بعثت بعث من الشألة بعثتم بها إليها. بعث رسول الله عليه وسلم الشاة إلى من؟ إلى أم عطية أملكتها أم عطية؟ فهي إما أن تهديها للغير أو تبيعها فأهدها إلى بيت النبي عائشة. لم تهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. قال رحمه الله باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. قال رحمه الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات, خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن, فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال عبد الله بلئته انت قالت فانطلقت فإذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه قالت فخرج علينا بلال فقال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره أن امراتين بالباب يسألانك اتجزئ الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبر من نحن ولا تخبر من نحن قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما فقال امراه من الأنصار وزينب فقال أي الزيانب فقال امرأة عبد الله فقال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه وفي لفظ البخاري أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري قال رحمه الله وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع قال وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد وله مثله من حديث حكيم بن حزام قال ان افضل, الصدقة؟, إن أفضل الصدقة, الصدقه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا كان ذو قرابه لا تعولهم فاعطهم من زكاه مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الاثرم في سننه عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بفضل الصدقة على الزواج الزوج والأقارب يستدل به على جواز ماذا جواز دفع الصدقة للزوج وجواز دفع الصدقة ماذا للأقارب ولم يذكر الزكاة لم يذكر الزكاة فكأنه يميل عدم دفع الزكاة لمن للزوج نعم قال عن زينب امرأة عبد الله بن قالت قال رسول الله تصدقنا يا معشر النساء هذا الحديث مشهور ويعني له روايات كثيرة ولو من حليكن في لفظ النساء نساء فإن أكثر كنا أهل جهنم يوم القيامة فقال قالت فرجعت إلى عبد الله وفي رواية وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقلت أنت رجل خفيف ذات اليد خفيف ماذا خفيف ذات اليد يعني كناية عن الفقر نفقير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة لاحظوا قد أمرنا, بالصدق أمرنا بالصدقه هل, ما هل هي الصدقة الواجبة أم التطوع مع من قال هي التطوع بدل تسميتها الصدقة لكن أمرنا تدل على أن المراد بها الزكاة أن المراد بها الزكاة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني لاحظ عبر بلفظة يجزئ والإجزاء إنما يكون في الشيء الواجب وإلا صرفتها إلى غيركم إلى غيركم قالت فقال عبد الله بلئتيه أنت لماذا عبد الله قالئتيه في الرواية الأخرى أنه لمال النبسة من المهب وهي في هذه الرواية لكنه تأخرت قالت فانطلقت فإذا مرأت من أنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية النسمة عند النسائي النسمة زينب زينب أخرى يعني وفي رواية النسمة هو زينة وهذا ضعيف لأنها مقابل النص في النسائي اسمها زينب اذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها نفس السؤال قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابه صلى الله عليه وسلم قالت فخرج علينا بلال فقلت له ائت رسول الله فاخبره ان امراتين بالباب يسالانك في روايه ما ذكرها الامام ما هي ولا تخبرهم النحن البخاري ولا تخبرهم النحن أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن قال فدخل بلال فسأل فقال من هما قالت امرأة من الأنصار وزينب طيب إنهم استأمنوا قال لا تخبر فأخبر أجاب علماء عليها بجواب أن سؤال النبي وإجابة أولى من وفائه بماذا بما قال واضح أنهما لم يكونا يريد ماذا التأكيد وإنما من باب الحث جيد نعم والأول أقوى أنه النبي لا يخفى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إلي. قال أي الزيانب قالت قال, قال أم عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفقين وقد اخترجه البخاري في كتاب الزكاة باب الزكاة لاحظوا باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحج في البخاري ماذا يرى يرى جواز الزكاة للزوج وفي لفظ البخاري أتجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري أتجزئ وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع هذا اختيار من؟ اختيار الإمام وهو اختيار من قدامى كذلك اختيار النوي اختيار الحجر حجر كلهم يرون أن هذا الحديث في صدقة التطوع وعن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة يعني صدقة واحدة وهي على بير الرحم القرابه للقرابه القرابة ثنتاني صدقة وصلة رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وعند ابن ماجه وعلى ذي القرابة والحديث صحه الشيخ للبانينا وأخرجوا كذلك النسائي والدارمي وابن حبان والبيهقي والحاكم وهو حديث صحيح ثم ذكر حديث أبي أيوب قال قال رسول الله يسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ما الكاشح؟ المضمر للعداوة المضمر للعداوة رواه أحمد والطبراني والحديث فيه ضعف لأن فيه حجاج ابن أرطات وهو مدلس وقد عن, عن, عن الحديث فيه ضعف وله مثله من حديث حكيم من حزام كذلك في المسند وقد رواه أحمد والطبراني وهو أقوى من الذي قبله أقوى من الذي قبله من علام الحسن السنادة هو أن العنباس قال إذا كانوا ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثر مو في سننه هذا الأثر ما وجدت له تخريجا يعني طيب حديث الباب دليل على مسائل أولا جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها الفقير المحتاج وهو قول الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ورواية عن مالك وأحمد في المختار يعني عند الحنابلة ورجحه ابن المنذر والشوكاني واستدلوا بعموم حديث الباب فإنها قالت ماذا الصدقة ويدخل فيها الواجبة والنافلة وقولها اف يجزي عني وهو دال على ماذا الا ان المراد بها الصدقه الواجبه والقول الثاني انه لا يجوز للزوجه ان تدفع زكاه مالها الى زوجها وهذا قول ابي حنيفه ومالك في احد الروايه المشهور عنه يعني واحمد في روايه ورجحه ابن قدامه والنووي وابن حجر قالوا كما سمعنا والمراد بالحديث صدقت ماذا التطوع والمراد بالحديث صدقت التطوع واجابوا على الاستدلال بقوله فيجزئ عنك قال المراد الوقايه من النار النبي قال صدقنا فان كن اكثر اهل النار قال يجزي عني يعني في ماذا في الوقايه من النار وهذا بعيد لماذا لانه في روايه قد يجزي عني ان انفق على زوجي وعلى ايتام في حجري اذا فليس المراد به الوقايه من النار انما هي تسال عن مسألة شرعية هنا. قال فيجزي عني المراد الوقايه من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحقق لها من تحصيل الثواب ودرء العقاب ولعل الراجح والله أعلم أنه يجوز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير ويمكن أن يستدل بيد الأخرى وهي عموم الآية إنما الصدقات والفقرة فالزوج فقير الثاني فالزوج داخل في الآية بالعموم الثاني أن تركه أنه تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال ما استفصل أن تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال ماذا ينزل منزلة العموم من المقال فما استفصل النبي فقال لها يا زينب هل هي زكاة أو صدقة وإنما قال يجزي عنك وقال لك أجران أجر الصدقة وأجر ماذا الرحم فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي صدقة طوع أم صدقته فلضواجه فلذا الراجح والله أعلم أنه يجوز أن تدفع أو تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إن كان فقيرا محتاجا الثاني نعم يرى أي من يرى المنع ما دليله يعني الذين منعوا أبو حنيفة ومالك في رواية اقتارها جمعنا ما دليلهم الحديث لا يدل الذين منعوا قالوا أن النبي إنها مثل ما ذكر الشيخ أنها خيرة حلي ما أوجبها ما هي فريضة واضح قال ولو من حريكم من أي شيء فكانها صدقة صدقة التطوع فقال الحديث والد على صدقة التطوع ما الذي يمنع من الزكاة لأن الأصل ماذا زوجها ماذا يرثها فعندهم أن كل من يرث وينتفع بمال ماذا الزوجة فلا يجوز له ذلك واضح لا ليست كالزوج جيد لكن من العلماء من يرى أن الزوج والوالد وغيرهم ممن ينبغي أن, ينبغي ماذا؟ أن ينتفع بمال من البنت أو الزوجة واضح لأنهم يرثونها جيد فعندهم ضابط أن كل من يرث لا يجوز له دفع ماذا دفع الزكاة ثم إنهم يحملون الحديث على أي شيء على صدقات التطوع فنرجع إلى أن الأصل براءة الذمة هل الأصل أنها تدفع للزوج أو لا تدفع لها يقول لا الأصل أنها لا تدفع له لماذا لأنه منفعة ستترجع للزوج سترجع للزوجة مرة أخرى فإذا هي دفعت زكاتها لزوجها سترجع منفعتها لمن لنفسها واضح لا. طيب المسألة العكس الثانية صرف الزوج زكاته إلى زوجته الفقيرة الجمهور أنه لا يجوز دفع الزكاة للزوجة الفقيرة المحتاجة بل نقل ابن المنذر لجماع في ذلك هذا النقل فيه نظر واستدلوا بأن النفقه واجبة على الزوج لمن؟ لزوجته وذهب أحمد في رواية ووجه عند الشافعية أنه يجوز للزوج صرف زكاته إلى زوجته هذا القول ضعيف بل يجب عليه النفقة ولا شك ان القول الراجح هو انه لا يجوز للزوج دفع ماذا زكاته لزوجته وان كان بعض الحنابل استثنى صوره واحده ان يدفع الزكاه لزوجته لقضاء دينها فهي هنا باعتبار ماذا باعتبار انها غارمه باعتبار انها غارمه ان كانت محتاجه أو, او كانت ماذا غارمه نعم طيب مساله ثالثه ما حكم دفع الزكاه الى الاقارب أجاز العلماء دفع الزكاة إلى قارب ممن لا يرث ممن لا يرف فلا يجوز دفعها إلى الوالدين طيب لأنه يجب عليه نفقه واردين ولا يجوز دفعها إلى الولد واضح ولا ولد الولد لأنه قد يرث جيد ولا إلى الجد ولا إلى الجدة وألحق بهم بعضهم ولد البنت الصحيح أن ولد البنت يجوز أن تدفع له الزكاة لأنه ليس ليس وارثاً وقد لا تعود له بالنفع قد لا تعود له بالنفع والصحيح جيد المسألة تريها إذن هل تدفع الصدقة أو الزك الزكاة هل تدفع للأخ والأخت والخال والأمّة نعم تدفع للأخ والأخ والأخت والخال والخالة والأمّة وتدفع لولد البنت على الصحيح لحديث سليمان فإنه قال على ذي الرحمي ذي الرحمي ويدخل فيها من ذكرنا نعم حديث سليمان بن عامر قال الصدقة على المسكين صدقة فيه الحث على التصدق على ذوي الأرحام والاهتمام بهم وأن التصدق على ذوي الأرحام أفضل من التصدق على غيرهم لأنها ماذا فيها ماذا أجران أجر الصدقة وأجر ماذا الصلاة والذي نراه للاسف في زماني أن بعض الناس لا يعطي قرابته من زكاته خشيت ماذا ان يعرفون ان عنده مال كثير او خشيت ان يكثروا من ماذا من الطلب او خشيت احيانا العين او غيرها جيد فماذا ابدا بمن تعول فالاولى ان يبدا بماذا بمن بقرابته من ذوي الرحم فان ماذا فان اجره أجره فان اجره اجر الرحم واجر الصدقه نعم في قول النبي إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح استدل به بعض العلماء على جواز صرف الصدقة والزكاة للأقالب جيد وإن كانوا ممن تنزمه من تنزمهم نفق أو لا وهو دليل لاحظوا قلنا الكاشح من هو أضمن العداوة دليل على تأكد الصدقة حتى لو كان مضمر لعداواتك فإنك ماذا تدفع له الزكاة تدفع بالتي هي أحسن وله مثله من حديث حكيم العزاء وعن عبس قال إذا كانوا ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكات مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعلها لمن تعول هذا دليل لمن قال إن من تجب عليه النفقة لا تجوز لماذا إن من تجب عليك نفقته لا يجوز أن تدفع لك له ماذا زكاة مالك نعم لو كان أثر لا أعلم صحته نعم باب الأخير نعم يسوع طيب نقف عشر دقائق خمس دقائق ثم نقوم نعم خليها ال... طيب. من هو عفوا يا ابنه مهرا لا لا يجوز لا, لا. لانه تجب نفقته الشيخ من نفقته تزويجه لورود النص الحج النبي صلى السلام قال الحج في سبيل الله الحج في سبيل الله الغزاة والمجاهدون جيد هذا باتفاق العلماء جيد وفي خلاف في بحثة لكن الآن لماذا أدخلنا غيرهم لأن النبي قال الحج في سبيل الله هذا الذي سنذكره في ختام الدرس وسنذكره في المسائل المعاصرة الآن إن شاء الله الفتح البواب الموجودة الآن وكذا